والعذل والثلاثه الباقيه منصوبه لا غير المهم ديجيه تتم منصوبات ثليه منادى او اسميه كاكبه ادواي حروف نداء و منادى او ويلا تعرف كدا لان الاسم المطلوب اقباله باحد احرف النداء كسكا دواي اكيد بانجي اكيد كبيت يا بونو منا اقايليت بالمهم او بانكراوى او مطلوبك يا اقباله بايكي غلاو حرفكاني نداء بونو منا همزه اي يا ايا هيا كومالي حروف هن فيو حروف نداء كابو اسمي كي منصوب من هيا لدوي حروف نداء لبابي منصوبات فيو تريد المناداء مناداء أو اسمي كبانا كريه بحروف نداء أو مناداء أبيتة بينج بشو يعني مناداء بيانج باشايا مفردش علما بخصوص زيد، كاتي علاه بكي الله يا زيدو زيدو منادا منصوب بومنصوب منادا منصب ب. بقى ملية ده شيء يا زيدو زيد بني مبنيه، مبنيه لساتشي ضم. كابو عريشي مبني على الضم في محل نصب منادا. بينج قسمه منادا بيتا بينج بشروة. دوبش ين مبنين. يا ظالم من نكرا مقصوده نكرا مقصوده بون منن كاسيك لنيو انت اوه اشتيكيا الله يا ظالم اتق الله يا ظالم تو زاني بشتا اويش ازاني تو با اوتا الله يا ظالم اتق الله اقصد يا ظالما اتق الله اولا الشراء باید ظالم یا ظالمان نکرده چون که اولی فیلم نسینی هر ظالم میکنه. بس نکری مبسته بلعتو که آییش ازانی تو آورد مبسته. علی چی ظالم؟ اگر مبست نبین نکرده غیر مقصوده غیر معروفه نا اندک نا اندو نلايت نلا او علی یا ظالمان هر نکریک اگر علیمی که مفرد بو مفرد يعني كلمه واحده بويا المفرد العلم المفرد لبي يعني الكلمه الواحده بون ما يسال قبل يا عبد الله لن عبده عشان عبد الله علم أي مفردة يعني اي مفرد يعني مثنى يعني جمع مفرد اي اما بو على المفرد العلم اها احسنت يعني اجى مناداك هيك كلمه بو منادك يكلمه مبنية اقل دو كلمه مضاف ومضاف إلهية با عالميك يا عبد الله يا عبد الله يا طالب العلمي يا طالب كابو اقل مفردش عالم بو ناوبو ومثناء ودو كلمه نبو يان زياتر او مبنية اقل نكي ربو ابيتدو باشو اقل نكي ريش مقصودة بو اغنى غير مقصوده على الضم مبني على الضم في محل نصب منادى من منه منه غير مقصوده ومضاف وشبيه بالمضاف يا ظالما هو اسم منادى يا ظالم بان ظالم يك الله يتقي الله واليك المعروفني او كذا ظالما منادى منصوب وعلامه نصبه الفتحه تمام شيء غير مقصوده دين السر مضاف يا طالب العلم احرص على ما ينفعك يا طالب العلم يا حرف نداء طالب منادى منصوب وعلامه نصبه الفتحه وهو مضاف مضاف إليه يا طالب العلم وهو مضاف مضاف إليه هذه كلمه من هي بيعت الشبيه بالمضاف يعني مضاف مضاف اليه وعلمي شنية بأنه من الله يا طالعا الجبل يا طالعا الجبل استأ يا طالعا الجبل لقل يا من فرقيتيا يا ظالمان في ويسي بدأي بس يا طالي عن الجبل نمضاف وكو يا طالب العلم مفرد علم بيت وكو يا زيدو نانا كريش وما يا ظالمو غير مقصودا يا ظالمان ونمضاف مضاف اليهش بلا من الرؤية كولا الرؤية كان بالمضاف بو موضع مضاف لي موضع في يوسف الشيء بموضع في لي هي بوي ازافه اكربولش وكان يسعي يطالب الالم يغطالب غير هذا به. عن الجبل لبره معناه كي توا معناه ما بس توا معناه مخصوص يعني أي أو شو تدرس شاخ شو تشاخ ببينيه شو شاخ. أجر جبلني ليك توا معناه كسي دياري كلاقة كتو أتوى كأو كسي كوا شو تدرس شاخ أو دزناكبه. مضاف ومضاف إليه جنيشون كأو النكريه تنويني بيويا. يقولون يا, يا طالب العلم يقول يا طالب العلم فرقا هيا يا طالب العلم مضاف مضاف يا طالب العلم أما بيوت الشبيه بالمضاف بوشي الشبيه بالمضاف لبرو اتصل بالاسم النكرة شيء من تمام معناه كلميك بيوت معناكيتوا ونابه حتى وككلمين يا يا طالبا العلم العلمنا ين طالب علم طالبا ن تكلمه يا طالبا الدنيا يا طالبا المال بسوت بس يا طالبا العلم بالمضاف شيء لو اي شلون مضاف بي وسب مضاف اليه هي اميش بي سي بوشيك هي ما ناكي تواب كات بلان ام بنج اسم ام مناداه ام بنج مناداه هر بنج هم دعنيان مبنيين يعني على مك مفردك مبنيه والنكيرين مقصودش مبنيه في محل نصب بلان ام سيدان كثير منصوب وكو فوائدك لقرآن دا بغيري يعي نداء نداء إترنا هاتوا وكو لمغني اللذيب هاتوا على لقرآنك النداء هاتريد بياهات ومرجي جنيها موجاري فايلد ومرجي جنيها موجاري يعي نداء لجملك هبئ يا يا يا بون منا ربي ربي يعني يا ربي ربنا تقبل منا يعني يا ربنا يعني شندين شو انت يوسف يعني يا يوسف يوسف اعدض عن هذا يعني ربي اغفر لي يعني يا ربي اغفر لي كابو اجعرب كي يوسف ألي منادا مبني على الضم في محل نصب لحرف النداء المحذوف مناداش طبعا باسم بي بيت ن ما فعل ب ون ما حرف بيت نفعل نحرف والله يا ليت قومي على منجليكي يا ليت قومي يا ليت قومي يعلمون لما هلما يا يكا حرفي تنبيها وكوايا تنبيه ليت قومي يعلمون ين منادا محذوفا أكري منادا شي بيت محذوف بيت لا رشينيك بفين مقامي قوي بولنا ليلا يا ليت قومي يعلمون يا من يا من يا المسلمون يا الكفار يا المخاطبون هل كسيب كي بزاني لا لا لا سيأخ أمعته وشي هاتوا أو كاتا عليكي ليت قومي يعلمون بانج أوانكى علي ليت قومي يعلمون بويا يان منادكة محدودة، منادكة محدودة حرف نداءك أو خوي حرف نداء، مناداة كده محدودة. بعيا يانا كي أجعل لي ليتا قومي يعلمون. يان بمشي ويا، يان برأي جمهور علي. ياشوا سر ليتا، شو سر فعل؟ ياشوا سر حرف أو كاتا بيوت حرف تنبيه وبابي منادا ناميت يعني منادكة. يا كبر حرف نداء حساب ناكل الجبل مفعول به يا حرف نداء طالعا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة لبروي طالع اسمي فاعلة حوض اسم فاعل هند حد اسمان هن لقطر نذالك تذائل عقيل شرائخين حد اسمان هن أو حد اسمات تعمل عمل فعله هديك لغاني يعمل عمل فعله طالعا وقوايا يعني يا طالعا يعني يا من طلعت الجبلة طلعت الجبلة الجبلة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحه اما زو احسن يعني شيكوايت يعني منادى هذا هذا هو ناج بنج بنج منادى من بنج شواز منادى من هي يا مقصوده ام دوانا مبني في محل نصب تنكشني منادا منصوب او سيكيتر تشي مضاف مضاف اليه بير تنكري مق غير مقصوده بي تش شبيه بالمضاف ب منصوب يعني نال مبني في محل المنصوب وحروف نداء ايش كم حرف ياكم سماعين وفو اي يعني همزه ا يعني ي يعني ايا يعني هيا لا شنو كان يترا لكتبه كان نحو ان شاء الله خير باب المفعول لاجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا <تس> باب اسم <المناده> اشتقاق خندوا بفتح متنكه باب خمسه انواع المفرد العالم والنكره المقصوده والنكره غير المقصوده والمضاف والمشبه بالمضاف يعني شبيه فاما المفرد العالم والنكره المقصوده فيبنيان على الضم من غير تنوين تنوين دانان تنوين دانا اذا إز فيبنيان على الضم من غير تنوين بويا مبنيه الضم يا زيد ويا رجل كوتد كوتد يا زيد نبه يا رجل نبه بو ان كل هر كلمه هر تنوين لسد ب معربه معرب بو معربه قوي في الاسميه بس اجى لا دي اكرم مبني بي. بو اشارته ب عمدانه كشين مبني لذلك اسم مبني قوي في الاسميه بس اسم معرب قوي في الاسميه تنوين كاني لا لدي ريا زيد لا زيد يا رجل والثلاثه الباقيه منصوبه لا غيره هل شكلان سيدنا لا لمنادى منصوب يعني مبني باب المفعول لاجله مفعول لاجله وهو الاسم المنصوب بريتيلو اسم منصوبات كأمدهم اسم المنصوبات الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل اسميك كباسك بوبيان بيان بورن كدنوي هو كاري فعلك كرويدا أو فعليك رويدا ونمنا علي قام زيد إجلالا لله قصدتك ابتغاء معروفك قصدتك يعني لي جئتك جئت, جئت إلى هنا رغبة في العلم جئت إلى هنا رغبة في العلم بسيطة رغبة اسمك منصوبة ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل فعلكيتو هاتنا كيتو بوجيا رغبة في العلم الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان سبب وقوع الفعل مفعول لأجله يان من أجله نحو قولك قام زيد إجلالا لعندر. وقصدتك يعني هاتم بولايتو يعني ذهبت إليك ابتغاء معروفك يان أوشتنبو كذي يان توما بزبو لبرويك توكسيكي شاكي يان أما بيت شاكت قصدتك ابتغاء يعني طلبا ابتغاء طلب بون حمو فعلك حمو فعلك سببها أقل سببك باس نكرة خدرسة بلهم أقل سببك باس كد أبي بيت ابي منصوب بيت بون ضرب الوالد ولده يا ابنه ضرب الوالد قل له بوشي لي دات سببه هي ضرب الوالد ولده تأديبا قال امهات مثلا ضرب الوالد ولده يا ابنه تأديبا فالتأديبا ضرب الوالد ولده فعل فاعل مفعول به تأديبا اسم منصوبة بيان كي لا بوشي بو هوكاري فعلكا لهذانك بوشي بو تأديب بو كواب مفعول لأجله أمايا وشن مرجك شتاها يكن مرجك شبير أبي مصدر بيت مفعول لأجله يكم أبي مصدر بيت دون أن يكون قلبيا ان يكون قلبيا يسالون علي كتبت كتابا يا بون منا قمت قياما قيام قلبيا جلست جلوسا با مصدره قلبينيا بلون بون منا صليت لله خوفا خوفا طمعا رغبه بنمنى تصدقت بdirهم رحمه رحمه خوفا هادشي قلبيبو حزنا يا حزنا اعجابا اويك بقلبك كريت و ماجدو متابعا قالوه بمصدره هادشي مصدرنا بو أو مفعول لأجله دوما بي قلبيج به أو مصدراك أي يعني أبي ما, ما دي قلبي به ربطي هبي بدلوه سيام أن يتحد فاعلهما فاعل فعلك وفاعل يعني أن يكون أن يكون أن يكون فاعل الفعل وفاعل المفعول لأجله واحدا أبي فاعلك كان كي كبير ضر... ضرب الوالد ولده تأديبا فاعلي وال... ضربك كي الوالد فاعلي تأديبك كي الوالد ضربك والدك كي والتأديبك هل والدك يا بو تأديب ما بس تأديبه بون منى دخل زيد دخل زيد باشا وعمر قيامه دشتي جوازه تخولك قيام انك سيكترا كابو يعني أبى فاعل هردوك ضربك لجل مفعول لأجليك فاعل كان شيء إكه قبيط ها يا وعمر إعجابا و وعمر إجلالا يبون من دخل زيد وقام عمر يا دخل زيد و فقام عمر إجلالا فقام عمر إجلالا كوه هي زيدنية فعلي فعلك زي يا زيدني وهر وها ابي الزماني فعلك وزماني مفعولي اجله يكربت زمان كان يعني ابي يكشد بي بأنمنا. قام زيد قوي ناويتي. قام زيد اجلالا عمر ديت الجروة. و... بعشان ديت الجروة. و... بلام زيد دواي ساعات كثيرة هلاسات. عمر جوره الجروة دانش توافق قليل. آية شايك خالد؟ زيد هلاسات دانش. هو مفعول لأجله نيا ان يتحد زمنهما بالزمن فعلك لقل لقل مفعول لاجله ابيه لا ثابت اقل براءه ولد يبكين نيوان مفعول لاجله لقل حاله ونمنا حال وتناوي وصف بيت اسم فاعله اسم مفعوله جاء زيد راكبا راكبا ابيات بيت اسمي مشتق بيت بلام مفعولي اجلي بيت بمصدر بيت ويلت شي اذا مصدر بيني ابي له قال حال جواز كتابه حال اسم مشتق اسم فاعله اسم مفعوله يان اوانتر بلام مفعول أجله مصدر وحال بو وثمان بو بياني هي أدت هاي اسم بلام مصدر بو بيان سبب وقوع الفعل اقل معناه بزاني يان أقرب معناه شدنا زاني دو تقديري بودانا جاء زيد ضاحك ام تقديرت با دائما نسر زمانت بي جاء زيد ضاحك يعني جاء زيد حال كونه حال كونه حال كونه دائما بدسته بي مزمان. امشته يعني كيف بوانمنا ام حال كونه ضاحك بل مفعول لأجله لأجل بالي أجل بدسته ببادمو به قام زيد اجلالا قام زيد لاجل إجلالي لاجل اجلال لاجل اجلال عمرو بروز لنعم كابو فرق للنيوان حال للنيوان مفعول أجله اتواني بويك بزاني اسمك كما مشتق والله اميان أم مصدره يان بويك أو او يان بو هيئه أم يان بو بيان سبب وقوع الفعل يان اجل شكلوند نزاني بحال ألي حال كونه بوأم ألي لأجلي فرق لنيوان مفعولي أجليه لقل تميز لقل تميزة ويبزين تميزة يا تميزني تميز جامدة تميز جامدة. رَأَيْتُ رأيت أحد عشرة كوكبا مشتقني وكوحال اشتريت عشرين امتلأ الإناء ماء تميزه وجمدة مشتقنيه مشتقاتني بلام مفعول أجله مصدره مفعول أجله مصدره ينتميز أتواني تقديرك بمن مفعول أجله بلا يقدر من ويقدر بالله بمن تصدقت بصاع تمرا مني بشر تصدقت بصاع من تمر زرتك اطمئنانا دلن... زرتك للاطمئنان بمن بلان. هذا الشيء من يخوارد أو ديارة أو تميز هذا الشيء لا يخوارد أو ديارة مفعولي أجلي أجل براور ديكي لقل تميز مفعولي أجليه لقل تميز براور ديكي أما فوائد من بالان أو اندهيكا بشيوي في كرد بزان مفعولي أجليه بريتيا لو اسم المنصوبة كباز أكريه لرست بو بيان بورن رنكر نويز هو كاري روداني أو, أو روداوة أو فعلي كرو أدا قام الزيد إجلالاً لعمر وثمان مرجكان شيچين شعر مرجعان يكن مرجع به مصدر بيت مفعولي أجله دوام قلبي بيت سيام فاعلي فعلك لقل فاعلي تا... مفعولي أجليه. يك يكش يكزبن دو كزنبن وزمني فعلك لا زمني تاديبك يعني معقوله ضرب الوالد ولده تأديبا است ليدا بلان بالان دو يدرس تر ما بس تاديبه نحت او دقيقه ليدا وما بس اشياء ما بس تاديبه تواني او ينعم كي كاربا اوكي تقولنا هولاك ادرجع بدز راسته بيكسر الدو. ها. دين سر مفعول معه. مفعول معه مفعول معه بريتيل لا هم يانزه يمين منصوباته اسمه كمنصوبة من باس اكري لرسده الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل تو كاتي خريشي اكيش تيك كسيك ليا من ديه بولمنا مشاقه كي قوليه سيدا سمكون كي قولي. ولكن هذا هو ركب رجل الروي سيرتو فالفاعل والجبال سيرتو شاكرا توريه شاكرا هو شاكرا هو شاكرا هو شاكرا هو شاكرا هو شاكرا هو شاكرا هو شاكرا هو شاكرا هو شاكرا هو اسم هو شاكرا باس اكريت لبيان من فعل معه الفعل توفع لك كذوة بالله مش تكه هيا يعني كان حاضرا وانت تفعل فعلك او هبوا توفع لك كذوة جاء الامير والجيشة سيكا اما جيشة اياك ليله تائرة وين جيشة باش امير ليرهات وهات هات جيشك وستاوة أشربوا جاء الأمير والجيش أميرك وجيشه كشهد أمير وجيشه دون منيه منيح ناوتوا جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبته واستوى الماء والخشبته هادو شيء معناه كان يشيت جاء معناه كان أقرب وعطفش ببن أقرب وعطفش ببن جاء الأمير والجيش أكري عطفش بي أقر بوثد رفع جاء الأمير والجيش أقوثو والجيش مفعول معه يعني جيشك واستاوى ضم أمير بلايان هاتو لو كاتيك كا هاتو جيش حازر واستوى الماء أو آوى لبنيتي آوى تريتيك آوى ارتفع الماء تشكولي كتايا خشبي كتايا داري كتايا استاوى يعني ارتفع الماء والخشبتو تواني بلاي يعني لو كاتي كباء وكبرز بيتوا والخشبة داركها رهيا لقال برز بوناوي لأول تا أكيد استوى دون من هنا وتوه معطوف بن بيت, مفعول معه بيت. اتواني بلي او اسماني كدين كدين لدواي وبوعي بكري انا مفعول معه هندي شان يجب نصبه هندي كان يجوز نصبه يجوز نصبه ويجب نصبه بولنا اقوتت سهيرة زيد والكتابة زيد شو خوت سهر زيدٌ والكتابا كتابك نخوتها ليره واجب النصب ابي والله سهر زيدٌ والكتابا ما يبغى سهر زيدٌ والكتابه, والكتابة. والكتابة. عطفي كي عطف ماخ حكمي سهر نخوتني شو بيد بس تكى بس الكتاب يشد بايه سهر زيد والله ما جوت سهيره زيد وعليم سهير زيد وعليا اما مفعول معه ودرسته أشتغل الله سهير زيد وعلي هدوشان نخوته هند وعلي عطف سهير زيد هدوشان نأو خوته نأش خوته طالما سهير زيد وعليا عليا أو كاتا مفعول معه كابو مفعول معه أو اسما منصوبية كالرستدادت بو بياني اويكا كاتيك كسك فعلكي كالدور شتيك اماده بو بالام شريك نيالك يا شريك نيال فعلك يا كابو تون بزانين شكلميك مف يعني مفعول معه وواجوبا بنوسا الذي لا يصح تشريكه لما قبل الواء الذي لا يصح تشريكه لما قبل الواو في الحكم او واجب النصبه الذي لا يصح تشريك ناكله الناكره سهير زيد والكتابه اما الذي يصح تشريكه لما قبل الواو في الحكم حاشتك دروس بيت بكيت تشريك مو واو ومش دائما واوي معي لقلايا مفعول معه هنا الا واو لقلا جاء الأمير و... جاء الامير والجيش إن صح تشريكو بون جاء الأميرو أتوانين مجيء بو أميدان راو بيدينا جيشيش أمير هاتو جيشك أشلق هات يصح تشريكو لما قبل الواو أقروابو أكاتا جائزة معطوف بيت وجائزه شتي بيت منصوب بي على كونه مفعول معه يستي أنظم منصوب من خندوا أبيت شوار منصوب يترفي ذاكين خبري كان وأما خبر كان وأخواتها واسم ان اسم إنش زاني من منصوب فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع تابعي منصوب إش منصوب شك مرفوع ماخذ تابعي منصوب إش فقد تقدمت هناك. أماد شن؟ أماد سيه. خبري كان اسمي ان لقل توابع سيه. لابي تانا كالتي خيوت من؟ مفعولا ظننتو. هردو مفعولي ظننتو. زيد عالم ظننتو زيدا عالما. ظننتو زيدا عالما. أماد شين؟ مفعولين ظنن بوشي ناوي نهي ناوى لبروا أنا مفعول بهين أكله قال مفعول بهيا بخير دلنا لبروي لبروا أصلا كان مبتدى وخبرا وكو مفعول به أصلا كنن بويحق به ناية وناي شبه ناشي مفعولا لا ظن يا مفعول لا بما باب مخفوظات الاسماء مخفوظات الاسماء يعني مجرورات شنكه سيء مخفوظ بالحرف اسمك مانعيه مجرور بحرف حرفك جار تسري كدويتي شيء كدويتي مجرور اسم مجرور ومخفوظ بالاضافه مضاف مضافي له غلام زيد غلام زيد كتاب زيد مضاف عبد الله مجرور بالاضافه يعني هم مضاف اليه مجروره وتابع للمحفوظ ها توابع تابع مجروره مجروره او مجرراتنا س او اسم مجروري بحرف جر مجرورة او مجروره او شيء بمضاف اضافه او دو أول شيء تابعي مجرى ركع أول سيا أول سيا ما ناير، فأما الم شوaramش ما ناير دوايوثان باسكام، فأما الباء ما نتاهم باسكام، فأما المخفوض بالحرف هذا الشيء يبقى حرف جر خفض بيد، فهو ما يخفض بمن من حرف جر وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواوي ربا وبواوي ربا وبمذ ومنذ امانه حروف جر طبعا امانه راسته يستا بمشي وابا مختصري بس بو اي مجروب زاني اما من معنايه خيه يعني ما معنايه لكتابي مغني اللبيب كيف ايش نبي معنى مين شان معناها ده هي فانزي هي بي سي ب بي سي 1 بلم فوكو نح لاي اندناشي لويك حرف جره حرف جربا معنا في هل شيء كبير الى بونمنا شان معناه يعني عن وعلى وفي وربا وهالوهب وواو رب هذا ويتياك قزق ناسن والواو رباع يعني الواو الذي معناه ربع واي ومن هي معناه ربع نشعلك هاته وليل كموج البحر وليل يعني رب ليل واو معناه كي معنى ربي الشعر ذا هاتوا بيت فيتك قال بيت كان امرؤ القيس مذلق منذش حروف جرا اجبشنا سر اسمي زمان منذ يومنا منذ يوم الجمعه طول. المجرور بالمضاف وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد غلام زيد وهو على قسمين غلام زيد مضاف مضاف اليه زيد مجرورا فاضافه مجروره وهو يعني ما يخفض بالاضافه ابيت على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن <سؤال> غلام زيد غلام غلام من زيد يا غلام لزيد غلام لزيد تقديرك تقدير لام بها هيا تقديرك تقديري لام هيا تقديرك تقديري منا ثاني بيجي غلام من زيد من صلب زيد اوقات ايش هو غلام وزيد هو أبي ت تأويلي غلام مش بقية معنا أصلاً أوني يا أخوي لزيدة أتوني بنتوني إذا تقدير هاد شيء مع المعنى في قلب الشاعر بلام أصله ويا غلام وزيد يعني غلام لزيد يمكن غلام بوته مسألة شيء إصلاحي كسيك كشيء خدمة لام بكاريني. أجر قريب أو تجبنني كريتي كريتي وقصش من قالوا كي الله غلام وزيد أو كاتم من ما بسش من صلبه بباسي أو كي كلا نوي أو. أو درست. فالذي يقدر باللام غلام وزيد والذي يقدر بمن ثوب خزين. خز خز خز ويك صوف بعندك حرريتك لابد. وباب ساج يعني باب من ساج ساج أوه وخاتم حديد يعني خاتم من حديد كل كوانيك لشيبه لحديد ليرالي وهو على قسمين مضاف مضاف إليه دوبش يعني أما غالبية أقناوانية بقول من مكر الليل مكر الليل مكر لليل يا مكر من ليل يا مكر في ليل في ليل في بفيش ديت نب في ديه هندك شديت هر ناتو يوم الخميس يوم لخميس يوم من خميس يوم في خميس علم النحوي أما إضافيك كأصل بي. زور جارجی زور جاشتی وادید اضافی مسمّا خوي اسم کی اسم با مسمّا کی خوی یا اضافی صفة با موصوف یا اضافی موصوف با صفة اضافه یک به حدی زور قولا بلن اما بو تقريب لیم بیش کی انسان و کدیتی کا اصل اضافه اویا اوانشی ک تقدير اوانشی کوانين با من بلام با في ناين باونا اغر تقديري ام بود اون كلمات تروخيده پیشيان اتواني شي اتواني تقديري ام كي ولامو با با مينو بفي چي التابع ها <سؤال> <سؤال> اه انا بس لما تني تابع بس باش يناقه تو باش يناقه مجرور مجروره بشي تشارم المجرور بالجوار حبها وسيتي هر كلمه هاوسيه كلمه بيت اكري شيء بيت اكري او كلمش مجرور بيت هذا جحر ضب خريب هذا جحر أما كني كي ضبك بزن مجاك يعني جنسي بزن مجاك هل, هل كامي بي كان بيت هذا جحر كني بزن مجاكيك هذا جحر اسمي شارية مبني في محل رفع مبتدأ جحرو خبر مرفوع علامه رفعه الضمه وهو مضاف ضبنتية مضاف إليه مجرورة استخريب خريب صيفي مجنعة نع نعتي جحركيا يا نعتي ضبكيا كون بزمجككاء رخاو تكتوا يامزن بزن بركة كا كأبو هذا جحرو ضب خراب بس علبوتي أنا شيء هذا جحرو ضب خراب مكلميه بدوه كلميه قالت ولا بره و وتي أنا هذا جحرو هذا جحرو ضب خراب أوانوتو لا قرآن شد لا سر رواية ولا وارجلكم الى الكعبين ارجلكم وارجلكم الى الكعبين هيك لقراءه كان ووارجلكم و... الى الكعبين معطوف على سشي منصوبك منصوبه او قراءه معروفه هيك قوما نسري اشين او هيك لقراءه كان وارجلكم رافض ما كان بالقالين أو تاني وامسحوا برؤوسكم بكسر وأرجو لكم بالله مجرور على المجاور على الجوار أما لا بل هو مجرورا أقناخ والرواية يترمان أي أن القرآن كشئا منصوبا ما يكدو سنتيش مبينة بوامشتا بو يا مجرور بالجوار شكيكا لو مجرورانا والله أعلم وصلى الله على محمد. خريبين هذا